وان صفات الله سبحانه وتعالى نقتصر فيها على ما جاء في القران والسنه وهي على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه واله وسلم بخلاف نهج اهل البدع من المعتزله والجهميه والاشاعره والامام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله اي في القران من الاسماء والصفات وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله اي من الاسماء والصفات على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على ما جاء من لغة العرب فالكلام هنا كلام الإمام أحمد وغيره بلا كيف ولا معنى بلا كيف هذا متفق عليه ولا معنى الجواب لا معنى باطل يعني لا معنى ليس جواب عليه دليل لا من القران ولا من السنه ولا من كلام الصحابه ولا حتى من كلام العرب ومنهج السلف الاقرار باسماء الله تعالى وصفاته الوارده في القران والسنه لا يتجاوز القران والسنه وكل صفات الله عز وجل على الحقيقه ليست مجازيه كما يقول اهل البدع طيب صفات الله عز وجل حقيقيه ولها معاني ولا ليس لها معاني لها معاني هل كل الصفات بمعنى واحد ام انها معاني متغيره مختلفه اه يعني لا تستطيع ان تقول صفه العلم تساوي صفه الحكمه تساوي صفه الرحمه هل يستطيع احد ان يقول ذلك فكل صفه تختلف عن الاخرى صفه اليد هل هي صفه العلم هل هي القدره هل هي النعمه الجواب لا يبقى صفات الله عز وجل لها حقائق ومعاني متغايره ومختلفه واضح طيب كل صفه من صفات الله عز وجل لها معنى الاستواء له معنى ولا ليس له معنى له معنى الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى هذا الاستواء استواء حقيقي ولا مجازي حقيقي الاستواء معروف معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار والاستقرار هذا معنى الاستواء هم يقولون هذا مجاز لماذا يقولون مجاز لان المجاز يجوز نفيه هذه قاعده المجاز يجوز ايه نفيه يعني انا اقول لك جاء التلميذ الاسد او ذهب الاسد الى المدرسه فيفهم من الاسد التلميذ اذا قال لك احد الناس هذا ليس اسد هذا تلميذ يبقى نفل المجاز ولا لا اخطا ولا ما اخطا ما اخطا فهم يريدون ان يقولوا ان هذه صفات صفات مجازيه حتى يصلوا بعد ذلك الى ايه الى نفيهم واضح يا جماعه هذا الكلام هام ومش موجود تقريبا في الكتاب يعني لو في جمله واضحه يا ريت تكتبوها يبقى الجمله الاولى الاقرار باسماء الله وصفاته الوارده في القران والسنه جميعها على الحقيقه لا المجاز دي قاعده انا مش قاعده قاعده القاعده الثانيه لهذه الصفات حقائق ومعاني متغايره ومختلفه بمعنى ان كل صفه لها معناها وكيفيتها يعني كيفيه الوجه كيف كيفيه اليد الجواب لا طيب فالمعاني معروفه علمها من علمها وجهلها من جهلها اما الكيفيه لا يعلمها الا الله الكيفيه كيفيه الصفات لا يعلمها الا الله طيب لماذا لا نعلم كيفيه الصفه لاننا لا نعلم كيفيه الذات صحيح والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات صحيح ولا لا يعني بنقول ان اليد يد الله عز وجل صفه لو ولا لا صفه ذاتيه ولا فعليه ذاتيه واضح يا جماعه طب هذه الصفه حقيقيه ولا مش حقيقيه لها معنى اول ما اقول يد. معروف اليد معروف ان اليد معناها ايه صحيح ولا لا لكن يا الله عز وجل ليس كيدينا وكذلك كل صفاته طيب لو واحد اراد ان يقول لماذا لا نصف الكيفي نساله لا يستطيع وصف الكيفيه الا الا ايه الا من راى مش كده طيب هل راينا ربنا سبحانه وتعالى ما راينا الحاجه الثانيه أن نكون رأينا مثله أو شبهه هل رأينا مثله الجواب لا حاجة الثالثة أن نخبر بهذه الكيفية بخبر الصادق الذي لا يكذب وهذا لا يكون إلا في القرآن والسنة والقران والسنه لم ينقل لنا خبرا عن كيفيه هذه الصفات واضح يا جماعه ولا اعيد ثاني ها طيب يبقى اول حاجه لكي اصف كيفيه الصفه لابد من امور ثلاثه ان اكون قد رايت الله وهذا لم يحدث الثانيه ان اكون قد رايت مثيله او شبيهه وهذا لم يحدث لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير او اكون قد اخبرت بهذه الكيفيه من سابق لا يكذب وهذا لا يكون الا بالقران والسنه ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنه عن كيفيه صفه من صفات الله عز وجل اراكم نائمون صحيح ولا خطا طيب اراكم نائمين صح كده ها فائقون ولا فائقين طيب طب احنا يا جماعه بننفي الكيفيه يعني هو الله سبحانه وتعالى ليس له كيفيه له كيفيه اه انما احنا ما بننفيش الكيفيه انما بننفي ايه العلم بالكيفيه يبقى هناك فرق هناك ايه فرق بين وجود الكيفيه والعلم بالكيفيه ده صحيح ولا خطا كل شيء موجود له كيفيه صح ولا لا لكن هذه الكيفيه والعلم بهذه الكيفيه بالنسبه لنا مجهوله واضح يبقى هذه قاعده اخرى حينما ننفي الكيفيه لا ننفي عدم وجود الكيفيه انما ننفي العلم بالكيفيه خلاص يا جماعه طيب كلام الشافعي رحمه الله امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى هذا درج السلف وامة الخلف من هم السلف الصحابه الصحابه يعني اول المراد بكلمه السلف هم من الصحابه ثم لك ان تقول هم اهل القرون الثلاثه, الـ الـ أهل الثلاثة القرون الاولى الايه الفضله اهل الثلاث قرون الاولى الايه المفضله وعلى هذا درجه السلف وامه الخلف كلمه الخلف يا جماعه تحيرا يرد بها اهل البدع يعني السلف هم اهل القرون الثلاثه الاولى المفضله فقط ومن تبعهم ومن ايه ومن تابعهم هذا معنى السلف الخلف هم الذين صاروا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المبتدعه لكن احيانا ياتي فيقول ودرج عليه ائمه الخلف يعني الائمه المتاخرين عن هذه القرون الثلاثه الاولى واضح يبقى احيانا ناتي بهذا المعنى وهذا يفهم من سياق الايه من سياق الكلام كلهم متفقون على الاقرار والامرار شوفنا يعني بعض النبيه واحيانا تكون واحيانا ياخذ معنى علي على الخلف قلنا المعنى الاول ما كان على غير هدي السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والخلف إما أن يرد بهم أو إمة الخلف أتباع الذين جاءوا من بعد هذه القرون السلاسة وهم على نهجهم أو يقصد بهم الخلف اللي هم المبتدعة نفهم هذا من خلال الايه خلال سياق الكلام نعم واضح احسنت واضح يا جماعه طيب كلهم متفقون يعني مجمعون على الاقرار والامرار والاثبات على الاقرار بما جاء في القران والسنه مقر ولا مش مقر والامرار الامرار يا جماعه المفوضه بيفهموها خطا يقولوا ايه امروها كما جاءت يعني من غير معنى وهذا خطا انما الامرار هنا ايه امرار بدون سؤال عن الايه عن الكيف طب الكلام ده عمال تقولوا لنا في ادله نعم يعني يا جماعه لما يجي الامام احمد وغيره من السلف ويسالون عن الاستواء مثلا فيقولون ان الاستواء ايه معلوم يبقى هل معنى انه امر الاستواء بمعنى انه لا يكون معنى الاستواء ايه قال الاستواء معلوم اي معلوم المعنى والكيف مجهول هذا هو الامرار المقصود والاثبات نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم طب اذا ما اثبت تكون ايه مكذب صح ولا لا مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتاويله من غير ايه تعرض لتاويل طب قلنا معنى التاويل ايه يا شيخ التفسير هذا هو المعنى الاول الثاني صرف اللفظ عن معنى عن المعنى الظاهر او عن ظاهره بس كده من غير دليل من غير دليل هي اقتضيه الثالثة مآل الشيء مآل الشيء الى حقيقته واضح يا جماعة طيب من غير تعرض لتاويله وقد امرنا بالاقت وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم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 السلف وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات من الذي اخبرنا انها من الضلالات قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها كالذي يتمسك بالشيء باسنانه واضراسه واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يبقى علينا التمسك بايه يا جماعه بالسنه ما معنى السنه الطريقه طيب ما معنى السنه في الشرع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من عقيده وعمل هذا معناه السنه طيب ما معنى البدعه الشيء المستحدث طيب في الشريعه او في الاصطلاح احسنت ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه نعم اذا قلنا في الدين انتهت اذا قلنا ان المحدثه في الدين يغني عما تقول واضح انما اذا كانت ال... يعني هو التعريف ما احدث في الدين فياخد هذا التعريف ايه ما احدث في الدنيا من طيارات وكاميرات وفيديوهات و... وسماعات و... مش كده ليه يبقى البدعه عشان كده لما حد يجي يقول لك من الجهال خلاص بقى كل شيء بدعه الطياره بدعه من الكرش اللي بتقول ليه؟ ما نركبش طيارات وتقول له لا البدعه مبتدع في الدين او ما احدث في الدين يبقى ما هو خالد الدين ليس في تعريف البدعه من شيء واضح طيب على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من عقيده او عمل قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره المذهب الشافعي يا جماعه بيستدل بهذه الايه على اثبات الاجماع ويتبع غير سبيل مين لان الامه لا تجتمع على ضلاله الاجماع المعتمد اولا هو اجماع مين اجماع الصحابه اجماع الصحابه ولذلك الصحابه اذا اجتمعوا على امر لا يجوز احداث الخلاف بعدهم لا يجوز احداث الخلاف بعدهم طيب ماذا يريد ان يقول الشيخ يريد ان يقول ان السلف الصالح كانوا متوافرون وكان الناس يسالوهم وكانوا يقراو عليهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما كانوا اذا مروا بايه من ايات الصفات نبهوا الناس هذه النصوص على ظاهرها اياكم ان تسالوا عن معانيها هل هذا كلامه ولا لا كان الرجل ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام ياتي اللبيب وياتي غير اللبيب ياتي الفقيه العالم وياتي غير ذلك وكان اكل عليهم جميعا هذه الايات التي تشمل الصفات والاحاديث ايضا التي تشمل الصفات فمحذر احد منهم وقال هذه الايات وهذه صفات ليست مراده ولا يجوز ان تعلم معناها بل العكس هو الصحيح لان الله تعالى انزل القران ايه عربيا عربيا انزل القران ايه عربيا, عربيا. وتعبدنا به هل من الممكن ان يتعبدنا الله عز وجل بما لا معنى له طيب كذلك لما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء نفي الكيفيه طيب هل ممكن نفي الكيفيه هو ليس له كيفيه واضح السؤال يا جماعه الله عز وجل ليس كمثله شيء هل معنى ذلك انه نفى الشبيه نفى الكيفيه ولا نفى ان يكون هناك كيفيه مثل كيفيته سبحانه وتعالى في الذات او في صفاته او في الافعال احسنت واضح طيب وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فان الاتباع حسنا والابتداع سيئه فقد كفيتم كفيتم ايه العلم هؤلاء اي الصحابه رضوان الله عليهم هم اعلم الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واحد يقول لماذا الصحابه افهم من الناس انا مثلهم انا افهم كفهمهم نقول له اولا اسباب اننا نقدمهم ونقدم افهامهم على غيرهم واحد انهم هم اهل الفصاحه الذين لم تتغير لغتهم صح ولا لا الامر الثاني انهم عايشوا الايات وهي تنزل على النبي عليه الصلاه والسلام فكانوا افهم لمراد الله عز وجل من غيرهم اضافه الى ان الذي علمهم هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بربه هذه بعض اسباب تجعلنا نقدم اصحاب النبي على غيرهم في فهم كلامه وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم احسنت هذا يدخلنا بقى في كل ما جاء في فضائل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء القوم فرد الله عنهم في كتابه في اكثر من موضع ووصفهم وعدلهم كنتم خير امه اخرى للناس اول المقصودين بهذه الامه من صحابه وكذلك جعلناكم امه الرسوله اول المراد بهؤلاء مين الصحابه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم من هؤلاء صحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه ما المقصود بهؤلاء وكلن وعد الله الحسن من المراد بهؤلاء صحابه فقوم رضي الله عنهم وهم احياء اذا هؤلاء لابد وان يكونوا على على الهدى اذ كيف يترد على ضل هل ممكن ان الله عز وجل يترد على ضل لا يمكن يعني يقول رضي الله عن عمر رضي الله عن ابي بكر وهما مقصودان من هذه الايه لان رضي الله عنهم ورضوا عن دي بقت مين بقت ايه بقت رضوان كان فيهم ابو بكر وعمر ولا لا كان فيهم عليه ولا لا هؤلاء جميعا نطق القرآن بأن الله رضي عنهم طيب رضي عنهم ثم ضل هل ممكن؟ رضي الله عنهم ثم ضل لا يمكن لا بغض النظر عن الناس لا هذا رضي الله عنه بعد العلم احسنت هذا اعلام لنا بان الله راضي عن هؤلاء ولذلك بعض المفسرين يقولون ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه ابدا والا وفي تضارب مش كده رضي الله عنهم ورضوا عنه احسنت وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم يعني ايه ذكروا في هذه الايه كذا ووقفوا عند هذه الايه في كذا لماذا نقف عندما وقفوا لانهم اعلم ولما وقفوا وقوفهم هذا ليس هناك دليل على حرمته صح ولا لا طيب اذا نقف عندما وقف السلف ونمضي حيث مضوا فوقفوا مثلا عند الكيفيه ولا ما وقفوا وقفوا ونمضي حيث مضوا في بيان معاني اسماء الله وصفاته نعم صفات للذات المطلق تعديه مش هي اتلفت على على ده انسوجت ولا صفات الفعليه مين اللي نافاها مؤوله يعني لا يعني احنا بنراها على ده انسوجت ولا ازاي ننفي عن الله انت نايم معلش احنا قلنا يا جماعه عشان بس الاخ التبس عليه الامر بنقول ان صفات الله عز وجل ذاتيه وفعليه ذاتيه بمعنى ان الله كان ولا يزال متصفا به بعض العلماء يقول هي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل واضح الصفه الفعليه هي المعلقه او المتعلقه بمشيئه الله ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها نثبت هذه وتلك ولا نثبت هذه و نثبتها جميعا جميل جميل طيب الصفات الذاتيه والصفات الفعليه كلها ثابته لله عز وجل ولا لا ثابته بالكتاب والسنه طيب هل نسال عن كيفيه هذه الصفات الجواب لا هل من الممكن ان نسال عن معانيها الجواب نعم ومعانيها معلومه لانها جاءتنا في القران والسنه بلغه العرب ولغه العربيه لغه القران والله تعبدنا بالقران ولو كان القران لا يفهم ما تعبدنا به هل يعقل ان تعبدنا الله بما لا ليس له معنى الجواب لا طبع واضح كيف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يعني كفوا عن عن بعض الأمور اتباعا لما كانوا عليه في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهم على كشفها ولهم على كشفها كانوا أقوى كشف ايه ما وقفوا عندهم وقف له مع أنه أعلم وقف له مني لو كان يحتاج الى اتجاه احسنت لانه ما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يسالون يعني الرسول عليه الصلاه مكث مع اصحابي 23 سنه اتحدى ان ياتي احد الناس بسؤال واحد من الصحابه سواء الكبار او الصغار او الاعراب انهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام كيف يب الله كيف نزوله كيف استوائه هذا كله لم يرد ابدا كفوا عن هذه الاسئله لما عندهم من العلم واضح يا جماعه ايه هو العلم انه ليس كمثله شيء مع تونه هو السمع البصير تعرفين يا جماعه هذه الايه تقعد تتدبرها كلهم تخرج بمعنى يعني مثلا ليس كنثله شيء تمشي ليس مثله شيء مثله شيء ليس مثله شيء تمشي ولا تمشيش فزود الكاف ليس كمثله شيء هذه الزياده كما يقول بعض اهل اللغه هذا للتاكيد كان المعنى ليس مثل ليس له مثيل او ليس شيء مثيل له واضح يا جماعه كانه يكرر ليس مثله مثل ليس مثله مثل طيب وهو السميع البصير طب لماذا اختار السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم لماذا خص السمع والبصر؟ السمع والبصر احسن لان السمع والبصر يشترك فيه كل المخلوقات مش كده؟ لا نستنى نسمع ثلاث تنفذ احسن فكانه يقول مع ان الله سميع بصير والخلق ايضا سميع بصير الا ان سمعه ليس كسمع المخلوق وبصره ليس كبصر المخلوق واضح يا جماعه اه يعني كانه يريد ان يقول سبحانه وتعالى ليس معنى اني انا السميع البصير انني اشبه نفسي بالخلق يفهم ولا لا يفهم ما انني انا السميع البصير وخلق فيهم السميع والبصير الا ان اسماعهم وابصارهم ليس كسمعي وبصري واضح واضح ولهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كان فيها احر فلان قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديهم يعني هذه الاسئله جت بعدهم والكلام في الصفات جا بعد ايه بعد السلف فنقول فما احدثه الا من خالف هديهم ورضى عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي واضح يا جماعه يعني الذين قالوا قال الامور التي تكلم فيها الصحابه تكفينا واضح لا نحتاج ما الافاده التي يستفيدها العبد اذا عرف مثلا كيفيه الصفه لا شيء واضح فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجثوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم يعني يريد ان يقول ان هناك من غالى وهناك من فرط من فرط يعني نفى الصفات من غالى اثبت كل الصفات وشبهها بصفات الرب بصفات المخلوق فقال يده كيدي وجهه كوجهي علمه كعيني هذا غلو واضح يا جماعه يبقى عندي غلو عندي تفريط واضح فرطوا فنفوا الصفات وغالوا ماذا فعلوا شبه الخالق بالمخلوق كلاهما على ضلال ولا فيهم هدى كلاهما على ضلال وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي عليك باثار من سلف وان رفضك الناس واياك وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول يعني مهما ياتيك من اسم عالم كبير وقد خالف هدي السلف في هذا الباب الباب الاسماء والصفات رفض هذا وان رفضك الناس ولذلك يا جماعه ما من احد من السلف وجد في هذه الفتن فقال بالحق الا وعودي ورفضه الناس كما حدث الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما ثبت في فدنه خلق القران رفضه الناس ولا لا رفضه الناس لكنه مع ذلك تمسك بما كان عليه السلف الصالح وقال محمد بن عبد الرحمن الازرمي لرجل تكلم ببدعه ودعى الناس اليها طبعا لم يذكر هذه البدعه لكن ممكن تتصور ممكن خلق القران ممكن صفه النزول ممكن صفات الكلام ماشي يا جماعه ودا الناس اليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها يعني الكلام اللي انت بتتكلم فيه لو قلنا مثلا الكلام في خلق القران القران مخلوق ولا مش مخلوق هل جاء عن النبي عيسى والسلام وابو بكر وعمر هذه المساله؟ لم تاتي فهو يقول له هل علمها رسول الله؟ وابو بكر وعمر ام لم يعلموها؟ قال لم يعلموه كانه جعل نفسه اعلم من النبي وابو بكر وعمر وهذا فيه ها في ايه؟ اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يزكي نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه جريمة طيب قال لم يعلمها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت يعني أنت تجهل هؤلاء فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وانت الوحيد يعني عليه الصلاة والسلام قال الرجل فإني أقول قد علموه رجع في كلامه الا قد علموها قال اف وسعهم الا يتكلموا به ولا يدعوا ولا يدعو الناس اليه ان لم يسعهم قال بل وسعهم يعني المساله دي يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفها وعالمها وعنده علم بيها هل دع الناس اليه قال يا جماعه ايها الناس القران مخلوق او حتى غير مخلوق هل النفس صلى الله عليه دعى الى هذه المساله اجيبوني يا جماعه <تصفيق> لم يطئ اليها يعني واسعه ان يسكت مش كده كيف هيتوقف ايه القوم فوقف النبي عليه السلام وابو بكر وعمر عن هذه المساله وواسعه بالوقوف لان لو نضيف هذه المساله فيها حسنه وفيها زياده ايمان لعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليها لكن لما لما كان ليس فيها فائده سكت عنها النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ويروح يا جماعه طيب قال بل وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلفائه لا يسعك انت ازاي يسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ولا يسع ولا يسعك انت فانقطع الرجل فقال الخليفه وكان حاضرا يدعو عليه لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم يعني ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم بإحسان والائمه من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوه ايات الصفات وقراءه اخبارها وامrarها كما جاء فلا وسع الله عليه فمما جاء من ايات الصفات قول وتعالى ويبقى وجه ربك موجوده ولا مش موجوده دي ايات صفات ولا مش ايات صفات مذكوره في القران ولا لا طيب وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان في القران ولا لا طيب وقوله تعالى اخبرنا عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك يعني عايز يثبت صفات ايه صفات النفس وقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك في القران طيب عزيز بصفه ايه صفه المجئ وقوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله صفه الايه الاتيان وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه عزيز بصفه ايه الرضا وقوله تعالى يحبهم ويحبونه صفه الحب وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم صفه الغضب وقوله تعالى اتبعوا ما اتبع ما اسخط الله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه واضح السخط وقوله تعالى كره الله بعثهم الكره هذه الصفات كل صفه منها ثابته بالقران والسنه والاجماع اول صفة قال ويبقى وجه ربك. يثبت لله وجه ولا لا? هذا الواجه على الحقيقة ولا لا? ولا مجاز? على الحقيقة. بصوا يا جماعة القعدة الاصلية ان الكلام على الحقيقة. واحد يقول لي طيب قال الله عز وجل واسألهم عن القرية. مش كده? واسألهم عن القرية التي السؤال القرية هل سؤال القرية نفسها ولا الناس الذين في القرية يقول لك ده مجاز لا ما يقول لك ايه هذا نعم لا هذا يقرف بدليل العقل مش لازم اقول مجاز صح ولا لا واضح ولا مش واضح اه يبقى فهم هذا الكلام بالايه بالعقل و واسال القريه التي كنا فيها والعيد هو يسال العيد ولا اهل العيد فوقي ما بال ايه بالعقل واضح طيب ويبقى وجه ربك هل في السنه اثبات صفه الوجه ها عاوز بوجهك احسنت في ثاني ذنت ها نعلم هو افضل احسنت تبتغي بها وجه الله اذا الوجه ثابت في القران وثابت في السنه وقد اجمع على ثبوت هذه الصفه اهل العلم من السلف ومن تبعهم باحسان الصفه الثانيه اليدان قالت تعالى بل يداه مبسوطتان اليد يد حقيقيه ولا مجاز اه يبقى ليس في صفات الله عز وجل مجاز ليه لان الله سبحانه سبحانه تعالى اقر بر ذلك من لغه العرب ليه لان المجاز احسنت احسنت لان المجاز يجوز نفيه يعني واحد قال لا ليس له وجه خلاص انت قلت انما مجاز فتدي له فرصه انه يؤول الوجه الى غير ايه الى غير معناه ده الباب ده الباب بيبقى اسمه ايه احسنت ده الباب الذي نفى من خلاله الصفات ماشي يا جماعه لان يا جماعه احنا عندنا الـ الـ الـ الـ اهل البدع الذين خالفوا اهل السنه في باب الاسماء والصفات اولهم من الجهميه طب الجهميه ماذا تقول الجهميه ما تعرفش ها احسنت نفي الاسماء والصفات يعني ايه نفي الاسماء والصفات يعني الله عز وجل اسمه السميع بين فوق اه ين فوق طيب ليه يا جماعه السميع البصير الكريم العظيم كل هذا من في عنده اه فوصف الله عز وجل بالعدم وكلامهم كده واضح يعني يقول ايه ان الله ليس بعالم ولا ليس بعالم ليس بسميع ولا ليس بسميع ماشي؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا داخل الخلق ولا مباين لهم طب انت لو وصفت العدم كيف تصفه؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب لا طب انت تساوي ايه بقى الجمل دي كلها تساوي ايه؟ العدم واضح يا جماعه هؤلاء هم مين الجهمي طيب المعتزله المعتزله قالوا لا ده احنا هنثبت الاسماء كثر خرقكم لا مش كثر خرقكم لان حتى باثباتهم للاسماء كانوا مخطئين فقالوا نثبت نثبت الاسماء وننفي الصفات كلها خلاص طيب يعني قالوا ايه اثبتوا الاسماء ازاي يا جماعه حد عارف انها اعلام تدل على الذات خاليه من المعنى يعني احنا عندنا اهل السنه اما اقول لك الرحمن يعني ايه الذي وسعت رحمته كل شيء صحيح مش كده الرزاق يعني ايه الذي تكفل بارزاق العباد مش كده واضح ولا مش واضح هو تقول له يقول لك لا هذا اسم دل على الذات دل على الله عز وجل ماشي يبقى هي مجرد اعلام فقط ليس لها معاني لا كلها لها معنى الله احسنت عليم هو مين الله عندنا وعندهم لكن عندنا في زائده هنا ان نقول الله عليم اي المتصف بالعلم الذي كامل في علمه فلا يخفى عليه شيء لا هو يقول لك لا ما عندوش الكلام ده احسنت احسنت طيب هيقولوا ايه بقى في السميع المسمع يعني الذي خلق المسموعات البصير الذي خلق المبصرات ياتي ياتيهم هذا الكلام الصفات على فرض الصفات نهائي كل الصفات ياتي بعدهم واقلهم مين الاشاعره ماذا قالت الاشعريه اثبتوا الاسماء كثر خيرك لكن نفى الصفات كلها الا سبعه صفات ايه هي الصفات السبعه سمع والبصر والقدره والعلم والحياه ها والكلام وثاني يا جماعه انت ليك 10 جنيه بقى فكرنا اديها لك ومبقلك 10 جنيه فكرنا اديها لك اللي هيجيب السؤال ليه 10 جنيه خدوا لو العقل والحج والحياه والاعاده والاراده ها الاراده خلاص يا جماعه يبقى السمع والبصر والعلم والحياء والقدره والاراده والايه انت لا تاخد 10 جنيه لو ما قلتش مش هتاخدها طب قولهم السبعه السمع والبصر والعلم والاراده ها هرششك واحده الحياه الاخيره لكش 10 جنيه خلاص يا جماعه بل يداه مبسوطتان قلنا اليد يد حقيقيه تليق بجلال الله سبحانه وتعالى لكن هم هنا قالوا في اشكاليه وهذا يثبت ان هذه مجاز وان اليد معناها القدره او النعمه بدليل ان الله عز وجل قال يد الله فاليد وهل يدان وهل ايدينا مما عملت ايدينا فقلنا هذه ليست شبهه اصلا ازاي اولا هنا ما قال تبارك الذي بيده الملك ليس معناه انه ليس له الا يد واحده كده ليه الثانيه قوله تعالى عملت ايدينا الجمع هنا عند العرب ممكن ان يكون للتعظيم او يكون ايه كمان يا جماعه اقل الجمع بارك الله فيك قال الله عز وجل انت توبه الى الله فقد صغت قلوبكم من الكلام لمن لحفصه وعائشه دول كام 2 ولا 3 فقد صغت قلوب بجمع ولا تثنيه جمع اذا المثنى عند العرب قد يقال بصيره الجمع واضح يا جماعه يبقى ليس هناك اشكال ده كله انها حقيقيه لادله كثيره في الكتاب وفي في سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا يا جماعه اثبات ان لله ان لله سبحانه وتعالى اصابع له اصابع ولا ليس له اصابع هذه الاصابع يقول النبي عليه الصلاه والسلام في اثباتها القلوب بين اصبعين من ايه من اصابع يبقى له اصابع والقلوب ها بين اصبعين بيقول لك طيب ازاي يا جماعه تقولوا بين اصبعين هذا يدل على الملامسه بين اصبعين قول له الكلام الملامسه دي عندك انت لاني العرب عندهم لا يقتضي البين ان تكون هناك ملامسه والسحاب المسخر بين السماء والارض هو السحاب يا جماعه بيطول الارض بيلمس الارض او بيلبس السماء لا هو بين السماء والارض واضح فذكر الاصابع يدل على ان اليد ايه حقيقي مش كده كذلك الطي ها في دليل على ان الله يطوي السماء ولا لا يطويها اه والسماوات والسماء والسماوات مطويات الطي ده يا جماعه عمل ايه عمل اليد واضح ولا لا يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار البسط ده من عمل ايه اليد كذا يد تحقيقيه اه طيب انت نفت انها تكون يد واحده او تكون اكثر من اثنين بتقول ان هم اثنين ما الدليل على ذلك قال بل يداه مبسوطتان طب اش معنى بال اللي علقت عليها لأن الوضع يا جماعة أو الموضع التي ذكرت فيها هذه الآية دي يدل على إيه يدل على سعة رزق الله عز وجل وعطائه للخلق وكرمه على الخلق صلى الله عليه وسلم لا فلو كان العطاء بأكثر من سنين لا ذكرها واضح؟ وبعدين هذه حج عليهم لأن النعمة نعم الله عز وجل اذا قلنا انت عد نعمه الله يبقى هو ليه نعمه واحده ولا نعمه ده اسم جنس اسم جنس طب اقول النعم يبقى جمع النعم لكن ما تجيش ايه نعمتان ما تجيش ايه نعمتان بل يداه بل نعمتاه هو ليه نعمتين فقط وهذا في يعني في في وضع الاستخاء والكرم والعطاء والاحسان فلو كان هناك عطاء باكثر من اثنين لا ذكر ثم قول النبي عليه الصلاه والسلام وكلت يدي ربي يمين كلت ما قالش ايادي الله كلها يمين انما قال وكلت يدي ربي يمين واضح يا جماعه طيب قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما الصفه الثالثه النفس صفه النفس قال الله عز وجل على لسان عيسى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك اذا اثبت عيسى لربه نفس ولا لا هو بالانبياء والرسل اعلم الناس بالله لا يمكن ان يقول له يا رب انت لك نفس ويكون الله عز وجل ليس له نفس لابد ان ينكر عليه مش كده ولا لا تنير لا ما لوش نفس نفس دي دلاله على الذات كيف نقول له نفسه الله عز وجل يقول كل نفس ذائقه الموت فما تقولش ان الله نفس نقول لا ويحذركم الله نفسه له نفس ليست كانفسنا واضح له نفس فلق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بتجيب عليهم ازاي هما بيقولوا كل نفس ذائقه الموت كل نفس احسنت كل نفس مخلوقه طب عندك ما يدل على هذا الكلام من القران او السنه ما يقول لك كده ليس كنسيشن ما هو لا احنا عايزينك تزنقه قال الله عز وجل عن ملكه سبأ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هل أُوْتِيَتْ النُّبُوَّةٍ لم تُوتَ النُّبُوَّةٍ صحح أو لا إذن كل نفس أي كل نفس مخلوق ستزوق الموت أما نفس الله عز وجل وهذا الخلاف بقى بين نفس المخلوق ونفس الخالق ان كل صفات المخلوق الى زوال اما صفات الله عز وجل فلا تزول فالله عز وجل باقي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى كان ولا يزال واضح يا جماعه في اي سؤال في النقطه دي طيب قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه سبحان الله بحمده عدد خلقه بردا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته الصفه الرابعه المجيء قال تعالى وجاء ربه كيف جاء اه هذا سؤال لا يسأل ليس كمثله شيء جاء ربنا سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله وكماله انا لما اقول لك جاء فلان تعرف كيف جاء صح ولا لا لو قلت لك جاء الرئيس من امريكا يبقى جاي راكب ايه طياره جاء الاستاذ الى المسجد او الشيخ الى المسجد جاء ماشيا او راكب سياره مش كده يمشي على قدميه اما اقول لك جاء ربك تقول جاء مجيء يليق بجلاله وكماله ليس كمجيء المخلوقات واضح طيب الصفه الخامسه التي ذكرها الرضا الرضا صفه لله كل هذه يعني الرضا مثلا صفه ايه ذاتيه ولا فعليه عشان انت كنت بتسال عشان تنضبط عندك الرضا فعليه, فعلية. واضح طيب اللي قبلها المجئ فاليه اللي قبلها النفس احسنت يبقى انت كده انضبط عندك المساله طيب الرضا قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها واجمع السلف على اثبات الرضا لله سبحانه وتعالى اكتفي اكتفي حد عنده سؤال يا جماعه طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك